قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا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 وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنه ان كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا وصدام وان لا ندري اشر ار اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا وان من الصالحون ومننا دون ذلك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 وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَابِ ائك تحر ورشد وام القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وان استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء الغدقى لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحداً قل إني لا أملك لكم ضروء ولا رشداً قل إني لا يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً إلا بلغ من الله ورسالته وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّهُ لَهُ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 وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدادا